بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو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 ياخذهاه زوار أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليهم آياتنا ولا مستكبرك أن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرآن فبشروا بعذاب أليم فبشر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 لزوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالم في ظلال مبين ولقد أتين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 يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن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 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ من مُّنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا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 الله عليم بذات الصدور نمتع قليلا ثم نضرو إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدا الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآية لكل صبار من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 يا أيها الناس يا ايها الناس اتقوا ربكم واحشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا توروا الحياة الدنيا ولا يضرنه بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري تكسب غدار وما تدري نفس بأي أرض.